وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة بدعه وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل اخر ل النار ة في آ ق ا ع د ة سباحتناها في ا ل ح ص ة التي مضت و قبلها ق ا ع د ة الحذر من الاستعجال بعد هذه ا ل ق ا ع د ة نقف مع م ج م و ع ة من القواعد وسنعرضها على سبيل الاختصار وجعلت ذلك ع ب ا ر ة عن م ش ا ئ ل م ت ف ر ق ة نحتاج إ ل ي ه ا عند حلول الفتن والشبهات رسائط عدم الإطالة فيها لانها إ ط ل ة فيها مضمونها يعني قد مر معنا لكن نحددها ونفردها بالذكر لكي تتضح لنا حقيقتها وهذه المسائل هي اخر هذه السلسله اذن مع هذه المسائل ا ل م ت ف ر ق ة التي نحتاج إ ل ي ه ا عند حلول الفتن والشبهات الخاصة المسائل أول هذه المسائل الحذر من حيل ا أ ه ل الباطل وزخرفه كلامه هذه ا ل ق ا ع د ة ع ظ ي م ة يحتاج إ ل ي ه ا المسلم في كل وقت وحين لكن ي ت أ ك د الانتباه إ ل ي ه ا ومراعاتها في زمن الفتن خ ا ص لأن زمن الفتن زمن الزمن بطبع التغيرات والتقلبات بطبعه تكثر فيه الشبهات ويكثر فيه أهل الباطل و ي كلامه ث ر فيه ك للباطل و أ ه ل الباطل لا يلقون باطلهم هكذا و إ ن م ا يلقون الباطل ما ي ح ي ا ويلقون هذا الباطل بعد ز خ ر ف ت ه ولذلك ينبغي الحذر من ذلك خ ا ص ة كما قلت في زمن الفتن وتغير الإحوال وكثرة الشبهة. إذن الحذر ف ت وتغير ن ا ل و وكثرة ا الشبهة ل إ ا ل ح ذ منحية لا ل ل كلامه الباطل لا ب ا ط وزخرفة يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح ان ل ل باطل ب ا لا ط ي م ك أن يقوم عليه دليل صحيح فلذلك يجتهد أ ه ل ه في ترويج باطلهم وزخرفته ب أ ن و ا ع من الزخارف تنطلي على ضعاط ا ل ب ص ي ر ة والعلم فباطل اهل الباطل كما قلت يلقونه بعد زخرفته ويلقونه بحيل ا ل ما هذه الحيل أو هذه الزخرفة او ل ز خ ر ف ة أ هذا الباطل عموما تجده ينطلي على ضعيف ا ل ب ص ي ر ة وعلى ضعيف العلم والفقه و إ ل ا من كانت بصيرته ح ا د ة في الحق وكان متشبعا بالفقه الصحيح وبالعلم ا ل ن ا ف ع فانه لا ينطلي عليه, عليه هذا الباطل الذي قد ز خ ر ف ولذلك نجد من علامات أ ه ل ا ل أ ه و ا ء والقاء م ن ع ل م ا ت أهل الأهواء ومن علاماته للباطل القاء الباطل وما يعتقدونه بعد زخرفته ولذلك يقرر ابن العلم انه ينبغي التفريق بين التزيين والدليل فقد يلقى الكلام مع العاطفه والعمره معها والحماس مع ف ا ل ع ب ر ة هل هذا الشيء الذي قد أ ل ق ا ه من أ ل ق ا ه هل عليه اثاره من علم هل بني على دليل صحيح او فينبغي بين الدليل أن نفرق دائما ا ل ت ز ي ي ن بين الدليل بين البرهان والزخرفه يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في ش أ ن هؤلاء يقول رحمه الله كما في ا ل ا ع ت ص ا ر يقول إ ذ ا وجدوا جاهلا عاميا أ ل ق و ا عليه في ا ل ش ر ي ع ة ا ل ط ا ه ر ة إ ش ك ا ل ا ت إ ل ا ه م لا ي أ ت و ن من عرف بالعلم والفقه ياتون أ ت و ن ل م ب د ي أ ت الشخص الذي هو ضعيف في العلم و ضعيف في الفقه فيلقون عليه إ ش ك ا ل ا ت هذه ا ل إ ش ك ا ل ا ت ليس المقصود منها م ع ر ف ة الحق ليس الوصول م ق ص د منها ا ل و إ ل ى الحق ل أ ن ا ل إ ش ك ا ل في ش د ب ا ت ه و نوع من انواع العلم الإشكال في ونوع من انواع العلم كما يكون القراء به من فروق بل لا يتصور من طالب علم لا يستشكل مسالته ق و ب ذ ا أ ن ه م طخون هذه ا ل إ ش ك ا ل ا ت من باب ش طعب بعد ومن ترويج الباطل اذا وجدوا جاهلا ع م ي ا أ ل ق و ا عليه في ا ل ش ر ي ع ة ا ل ط ا ه ر ة إ ش ك ا ل ا ت حتى يزلزلوهم ويخلطوا عليهم ويلبسوا دينهم ف إ ذ ا عرفوا منهم ا ل ح ي ر ة والالتباس أ ل ق و ا إ ل ي ه م من بدعهم على التدريج شيئا فشيئا وذموا أ ه ل العلم لن م م ا ا ذ ذ و العلماء لن يعرفون أ ن العامه أ ه ل العلم مهضرون عند ا ل ع ا م ة ف ي ب د أ ف ي ب د أ و ن في ذم اهل ل ع ل م ورميهم بما هم منه ب ر ا ء لكي يسقط هؤلاء العلماء من أهل الناس ف إ ذ ا سقطوا من أ ع ي ن ه م ي أ ت ي هذا الملبس فيروج باطله بالتدريج فينطري على هذا ا ل ع ا م وينطري على هذا المرء الذي هو ضعيف في العلم وفي الفقه قراءه الله أ ل ق و ا اليهم من بدعهم على التدريج شيئا فشيئا و ز م أ ه ل العلم ب أ ن ه م أ ه ل د ن ي ا سبحان ربي العظيم كان الشاطبي يتكلم عن عصرنا هذا مما يزم به العلماء أ ن ه م أ ه ل الدنيا وكلامي لكي لا يفهم الكلام نتكلم عن علماء السنه غير هؤلاء ليس معهم الكلام فما يمكن ي عرف ن ي هؤلاء بهذا ا ل أ م ر ثم نجر أ م ر ه م هذا ب ج ر ة قلم ة هذا مخالف للعقل اذا ا ل ل م نقول الشاطمي وذموا أ ه ل العلم ب أ ن ه م أ ه ل الدنيا المكبون عليها فهذا المر التاريخ التاريخ على تتبع بل من أ و ل ف ر ق ة ظهرت في, في, في, في, في, في تاريخ المسلمين فرقة الخوارج لا كنت المتين هي الخوارج فرقه ل وجهادهم ن الخوارج ن ي ا ا ل ل مع ذلك أ وفهموا هؤلاء و م س أ ل ة من ذهنهم من كتاب الله جل وعلا فرتبوا على, على ذلك التبديع ورتبوا على ذلك ا ل ت ف س ي ق ورتبوا على ذلك التكفير ف ك ف ر و ايش الصحابه حتى ا ل إ م ا م ابن تيميه يقول ا ل فهم الشيء من كتاب الله الذي يكون مخالفا لفهم ا ل ص ح ا ب ة بطوانه م ع ل و م من الدين ب ا ل ض ر و ر لماذا؟ ل م م ك ن أن يكون ف ه م لماذا ي ه يكون سهل لماذا يكون سهل لماذا يكون س ا ل لماذا ل ك و ن سهل لماذا يكون سهل لماذا يكون ع سهل لماذا يكون سهل لماذا يكون سهل لماذا ل يكون ا سهل لماذا يكون سهل لماذا ي ك م ن سهل لماذا ي ك و م ع ه ل لماذا يكون سهل ل م ن ت ذ ا من اهلي الصحابه عليهم الى ا ص ل ن هذا وتاتي الذنب للعلم فاذا إ ذ لم يجدوا عنضاء إ لم يجدوا مدخلا له للعلم ه ل في ا ل ت ع ن في علمهم وفي فضلهم ي أ ت و ن إ ل ي ه م من بعض ا ل أ ب و ا ب فكثير من العلماء م ث ل اتهم نجد بن حجر الحافظ انه يتتبع النساء هذا ليس جديد أ م ا قليل حاضر الحزر صاحب الفتح تهم انه أ يتتبع النساء أنه الصلاة. المتتبع آ ن ي ا أنه ت لتاريخه ذهب او يتكلم في عرضه ب على ممر ا ل ت ا ل ي إ ذ ا يقول الشاطبي أ ل ق و ا اليهم من بدعهم على التدريج شيئا فشيئا و د م و ا اهل العلم ب أ ن ه م أ ه ل الدنيا المكبون عليها و أ ن هذه ا ل ط ا ئ ف ة هم أ ه ل الله وخاصته ى الكلام ا ا ل ش فالبصير صحب ا العلم أ و القوي القلب سائر على درب العلماء لا ينطلي عليه ا ل ب ا ط ولو زخرف ولو أ ل ب س الباطل ل ب ا ت الحق ف إ ن هذا ا ل أ م ر لا ينطلي على صاحب ا ل ب ص ي ر ة والعلم او من ثار على منهج العلماء كذلك نقيم له كلام عظيم في بيان هذا ا ل أ م ر وكيف بين رحمه الله تعالى كيف أ ن هذا الباطل يزخرفون باطلهم ويلقونه للناس ب ل ب ا س حق كلام حق ي ر ض ي ش ا ل ب ع ض ل فقال خواج إ ن الحكم إ ل ا لله قال علي رضي الله عنه、كلامه. كلمه ا حق يراض بها الباطل هذا امر ثقل ل تعالى ه بين في كلام ا له ل عظيم هذا ا ل أ م ر يقول رحمه الله إغاثة ل ل ع في ا ن اغابه ل ر م ل اللهفان أخرجت ق فرقة ل قال ة قال ه ابن ل ل قالت ت التنزيه ع ي فإيه ا وشعال ر ك ت ه القيم ه اخرجت لا لكن بهذا ورادوا يقوم حق البعض إذا أ ا ل ج ه م ي ة التعطيل في قالب ا ل ت ن ز ي ه و اخرج المنافقون النفاق في قالب يخرج نفاق وقال وقال قال في الاحسان ل و ق التودد ب ا ل و العقل ا م ن ا ف المعيشي يوجد يناظق وشوب الناس أنه مع الناس للناس مع الناس. قال قال مع بن قيم و أ خ ر ج ا ل ظ ل م ة الفجر ة الظلم والعدوان في قالب ا ل س ي ا س ة و ع ق و ب ة ا ل ج ن ا ل و أ خ ر ج المكاسون أ ك ل المكوس في قالب إ ع ا ن ة المجالدين وسد ا ل ت غ و ر و إ م ا ر ة الحصون و أ خ ر ج الروافض ا ل إ ل ح ا د والكفر والقدح في سادات ا ل ص ح ا ب ة وحزب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ل ي ا ئ ه وانصاره في قالب ل محبته طعنق ل للبيت والتعصب لهم ا م و ل ت ه و أ خ ر ج ت ا ل إ ب ا ح ي ة و ف س ق ت المنتسبين إ ل ى الفقر والتصوف بدعهم وشطحهم في قالب الفقر والزهد و ا ل ح و ا ل والمعارف و م ح ب ة الله ونحو ذلك و أ خ ر ج ت ا ل ا ت ح ا د ي ة اعظم ل قلوا حلول والاتحاد ي بيهم أ الكبر و ا ل إ ل ح ا د في قالب التوحيد وان أ ن ل كل و و واحد هو ج د كرعه شيء في تعال الله عن ذلك علو كبير. وأن الوجود واحد لا إ ث ن ا ن وهو الله وحده فليس ها هنا و ج و د ا ن خالق ومخلوق ودعي ولا رب وعبد بل الوجود كله واحد وهو عندهم عياذ حقيقة الرب. وأخرجت القدرية الله كله الرب رب رب وأخرجت بل انكار ع م و م ق د ر ة ا ل ل ه تعالى على جميع الموجودات فعلي ا هو عيانه في قلب العدل وقال لو كان ر ب قادر على فعلي ابائي لزمان أ يكون ظالم النوم ف أ خ ر ج و ا تكذيبهم بالقبر في قلب العدل و أ خ ر ج ت ا ل ج ه م ي ة ج ه ز ه م لصفات كماله سبحانه في قلب التوحيد وقال لو كان له سبحانه سمع و بصر و ق د ر ة و ح ي ا ة و إ ر ا د ة و كلام نقومه لم يكن و ا ح د ا وكان آ ل ه ا متعدده واخرجت ا ل ف س ق ة الذين يتبعون الشهوات الفسوق و ا ل ا س م في قالب الرجاء وحسن ا ل ظ ل م بالله تعالى ونسبه له إ ل ى خلاف الجود والكرم ويفزع في الفسوق ويقى الله غبور الرحم هو أ ه ل الجود وهو أ ه ل الكرم فيخرجون الباطل و ي ز خ ر ف و ن ثم قال و أ خ ر ج ت ا ل خ و ا ج قتال ا ل أ ئ م ة والخروج عليهم بالسيف في قالب ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر و أ خ ر ج أ ر ب ا ب البدع جميعهم بدعهم في قوالب م ت ن و ع ة بحسب تلك البدع و أ خ ر ج المشركون شركهم في قالب التعظيم لله وانه اجل من ان يتقرب إ ل ي ه بغير وصائد وشفعاء و آ ل ه ه نقربهم إ ل ي ه ثم قال عمم اعطى لنا قائد رحمه الله قال فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إ ل ا باخراجه في قالب حق هذه هذه、القاعدة. انتهى كلامه القاعد الله القاعد الآن قال ورحمه فكل صاحب باطل لا يتمكن من ترويج باطله إ ل ا ب إ خ ر ا ج ه في قالب حق إذن هذه يترتب على ذلك ما يترتب من الويلات خاصه في زمن الفتن هل ممكن للباطل أ ن يخمد الفتنه ابدا والذي يشعل ا ل ف ت ن ة هو الباطل لكن بدل نحذر الباطل كما كنا يلقى بحيال و ب ز خ ر ف ة كلام وما شابه ذلك كما ق ل ن ا ا ل ت ز ي نفرق و بين التزيين والدليل هذه ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة الحذر من الميل مع الباطل لصدوره من شيخ له قبول أ و هو معظم في النفوس هذه ن ق ط ة م ه م ة غايه الاهميه قد يكون شخص عال لعالم معصوب غير ناصر قد يخطئ احتل شيخ اسلامي ت ي م ي ة كان يقول متعذر ومتعسر أ ن يصيب المجتهد في كل قول ه يمكن و إ ل ا كما قال شيخ اسلامي ت ي م ي ة هو يقرب اذن من ا ل أ ن ب ي ا ء إ ذ ن العالم على ج ا ن قد يخطئ ف إ ذ ا ظهر خطأه إيش ن ف ع ل إ ذ ا ظهر إ ذ اذا ظهر إ ظهر ا ل خ ط أ ومن الذي يظهر الخطا أ ل ل ع م ا ء يظهرون ا ل ع ا ل م بل احيانا نجد العلماء يتكلمون في هذا العارف ضل عن غيره ي ت ك ل مع و ن ن هذا م ع م ع ر ف ت ه ب ج ل ا ل ة كبره تجدهم يتكلمون عنه بكلام شديد لا يقصدون ذات العالم و إ ن م ا يقصدون التنفير من قوله و ل ط ر ي ق ة سالتها كثير منه للعلم ت ج د يتكلم الان كلاما ش د ي د إ ي ش المقصود ويعرف أ ن ه له قبر ومعظم صاحب علم وفضل و أ ن ه أ خ ط أ من ج ه ة أ ن ه أ ر ا د الحق لكن تجده يتكلم بشده ل م ا ا لكي ينفر ينفر الناس م ن قول ه أ ن ه معظم في النفوس فالعالم إ ذ ا ظهر خ ط أ ه يرد لا نتبعه في خطاه لكن لا نتهمه في دينه و ع ل م ه سبحان ر ب العالم نحن بين طرفي فاقوته اما أ ن نعظم العالم و نغلو فيه و نقبل كل ما قال حتى في ا ل أ م و ر التي ظهر خطاه فيها هذا لا يجوز كل ي خ ذ من قوله و يرد و إ م ا أ ن ن ا إ ذ ا واقبنا على خطر العالم نتهمه في د ي ن وفي علمه و أ ه ل الحق هم أ ه ل الوسط يعرفون للعالم فضله وقدره و إ م ا م ت ه وعلمه ورزقه لكن لا يتبعون خطره أ الوسط كما ذلك الشيخ سلام ذلك بنوقي جوزي من بيّن ح م الله بإعلام الموقع إذا هذه المسألة هذه نعتم من لما خ ا ص ة في زمن الفتن لان ز ل ة العالم يذهب فيها العالم ولذلك العلماء سموا زلات العلماء بالطبوليات الطبوليات. يضرب لها بالطب ل بالطبل وليح بالطبل إذا ضرب أحد جوازه؟ إذا نجواجه ضرب ضرب نتبه أحدهم أحدهم وصوته كذلك ز ل ة العالم تنتشر بين الناس فيجتمعوا هلك فينمو زلات أن... العلماء ب ا ل ط ب و ل ي بالطبولية, بالطبولية. ف إ ذ ا ك ر ى امرك لك في زمن الفتن إ ذ ا ا ل أ م ر يزداد يزداد سوءا وتزداد, وتزداد الفتن اشتعالا نسال الله السلامه والعافيه اذا نحذر من هذه ا ل ق ض ي ة الحذر من الميل مع الباطل لصدوره من شيخ قبول أو في له قبول أ و معظم افتراضنا لا شيء لكن نتبعه في الخطا لا كيف ما كان هذا العالم كيف ما كان كيف ما كان هذه ط ر ي ق ة السلف عمر رضي الله عنه و ر ض ا ه مع أ ن ه محدث م ل ه م بعد ل كان ت الصحابي يراجعونه في مساء ولما أ ت ى اناس لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما س أ ل و ه في مساله قال ا لنبي أ ع ك ذ ا وكذا قال لو ان ابا بكر وعمر افتيان بخلاف ما تفتي ق ا ل رضي الله عنه يوشك أ ن تنزل عليكم ش ج ا ر ة من السماء أ ق و ل لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال ابو بكر وعمر وقال ل على ه عنه جلالته ف ق س ن ت بعد ذلك ق س الحق إ ذ ا ظهرت ق و ل مدائل ليس لك ا ح ف و ق ا ل أ ل و ا ن إ ل ا ا ل ن ب ي عليه الصلاه والذي لا ي ر ض قوله كل يؤخذ من يقول ه رب إ ل ا صاحب هذا ا ل خ ب ر ا ل ك ل م ة ذ ه ب ي ة للمانيا ا ل م ن ي ك رحمه الله、صح. قال الشوكالي رحمه الله قد جرت ق م ا ذ ا يجب ا هناك ف ر بسدور ك ل ا ب ق ا ل و ه ر و ل ا ن ق ه ب أ ن ه م ي ف ر ح و ن ب ص د و ر ا ل ك ل م ة ا ل و ن انهم ي د و ل و ا ن ه و ل انهم ل و انهم ي ق و ل ن ا ن ل و ن انهم ي ق ل و ن ا ن ي ق و ل و انهم ي ق ل ا م ا ق و ل و ن انهم ل و ا م ي ل و ن انهم ي ل و ن انهم ي ل ن ا م يقولون ا ص ه م ي ق و انهم ي ل و ن انهم ي ل و م ي و ا ن ل أ ن ا ن ه ي ل و ا ن ي و ل انهم ن و ا ع ل ي ق و ل و ن ن و ن و ن ا ه م ي ق ل و ن و ك ل ن و ن انهم ي ق و ل و ا ن ه ي ق ل و ن ا ن ه ل و ن و م ا ي ق ر أ ا ل إ ن س ا ن كلام السلف ثم يقرأ ك ل ا م العلماء كبار خ ا ص ة وفضلاء منه للعلم يتضح له ا ل ص و ر ة ويفهم المسائل الشرعيه ر يبرعون بصدور ولاحقه الواحدة الكلمة من عالم من العلماء بأنهم من من ويبالغون في إ ش ه اشهارها ر ه ا وتكون هي فتجد إ ويجعلونها ب ا و ن في فيما إشهارها بينهم حجه لبدعتهم ويضربون بها وجه من انكر عليهم سؤال هل الحجه كلام العلم ماذا ل ح ج ة كلام العالم ل ح ج ة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي ت ع ا ل ى و كلام النبي عليه السلام وما كان عليه الصحابه ل الحجة؟ فالعالم ينظر في قوله قام العام ذهب هذا المفتي فالأصل ينظر فانظروا عمن ت أ خ ذ و ن دينهم لكن ك ل ا م ن ا في حادش ظهر ش خطا ظهر خ العالم من كلام العلماء وبالكتاب و ا ل س ن ة وقال أ ي ض ا رحمه الله الشوكاني قال في أ د ب الطلب ف إ ن ا ل م ج د ه د هو الذي لا ينظر إ ل ى من قال بل إ ل ى ما قال ف إ ن وجد نفسه تنازعه الى الدخول في قول ا ل أ ك ث ر ي ن والخروج عن قول ا ل أ ق ل ي ن إ ل ى م ت ا ب ع ة من له ج ل ا ل ة قبر و ن ب ا ل ة ذكر و س ع وسعة دائره علم لا ل أ م ر سوى ذلك فليعلم أ ن ه بقي فيه عرق من عروق ا ل ع ص ب ي ة و ش ع ب ة من شعب التقليد وانه لم ي و ق ي الاجتهاد حقه شوكال شوكال عندو ستراه الملك لن تدعو كثير ا ملك ا ي شوكال ي ش ي ر ي المعروف كتب ا ل أ ص و ل ي ب ك ن في ذلك كالان كاطعي بالعلم و ا ل م ت ا ب ع كما هو يقول في ك ل ا ن يراه ل هو لا يقلك المجتمع به و يمكن مجتمعون كتب ا و يقولون و يقولون لك لكن يمكنك المجتمعون ا قال ف إ ن المجتهد أ ي الذي يجتهد وينظر هو الذي لا ينظر إ ل ى من قال بل إ ل ى ما قال يعني الناظر هل ينظر الى القائل أ و إ ل ى الشيء الذي قاله مرى معنى بمعنى مجال المقصود مدى من لمن العبرة العبرة نقرأ قلنا وضينا أن نسأل بالقائل القائلة بالقائل بالدليل لا لذلك بالدليل لا بالقائل نسأل من أو نقرأ لمن لا هدى ودف أو ودف هذه هدى وانما العبره بالدليل لا بالقائل في دائره اهله وقد بينا, بينا مجالات هذه القائله إذن فان وجد نفسه تنازعه الى الدخول في قول الاكثرين والخروج عن قول الاقلين إ ل ى م ت ا ب ع ة من له جلاله قدر و ن ب ا ل يعني بمعنى اغتر بماذا ب ج ل ا ل ة فرد من الناس عال مع أ ن قوله قد يكون ي ش مخالف للحق فماذا ل ن تغتر بمعظم في النفس وفي النفوس ف إ ذ ا قاله الحق قاله الحق. الحق, الحق قال ف إ ن وجد نفسه تنازعه إ ل ى الدخول في قول ا ل أ ك ث ر ي ن والخروج عن قول ا ل أ ق ل ي ن إ ل ى م ت ا ب ع ة من له جلاله قدر ونباله الذكر و س ع ة دائره علم لا لأمر سوى ذلك بمعنى أ ن ه اتبع ما اتبع هل ل ل د ل ي ل أ و فقط ل أ ن ه ك و ل اكثرين ل أ وفي قول هؤلاء ا ل أ ك ث ر ي ن ق و ل معظم في النفس لا ينبغي أ ن يكون هذه الدلائل ل م ع ر ف ة الحق, بل معرفة الحق أ ص ا ل ه بالكتاب و ا ل س ن ة بواسطه العلماء لا شك ل أ ن العلماء وصى كما يقول الشاطبي رحمه الله العلماء وصائف لمعببة ل ح قال ق لا ل أ م ر سوى ل د ف ل يعلم أ ن ه بقي فيه عرق من عروق ا ل ع ص ب ي ة ع ص و و ش ع ب ة من شعب التقليد من شعب شعب فعلا عن من ما يتكلم التقليد هذا هو إ ل ا في حال أ ن العالم هو بدوره ظهر له حق ف إ ن ه لا يؤهر كما بين ذلك الحافظ المرجم رحمه الله و أ ن ه لم يوفي الاجتهاد حق بمعنى لم يجتهد في طلب ويقول ابن جوزي ويقول جوزي الله الله ابن ابن رحمه رحمه ولقد كان جماعه ة من المحققين كلام موجود ذ ا خاطرين في صيد من ا المحققين لا يبالون بمعظم في النفوس إ ذ ا حاد عن الشريعه ة لأن خالف الحق لا يبالون لأن الحق الحق、يتبع. والحق يجب أن يكون في النفوس في يتبع يجب تعظيمنا معظم من أكثر ذ ا الشخص ولقد كان جماعه من المحققين ا لا يبالون بمعظم في النفوس اذا حاز عن الشريعه بل يوسعونه لوما كما قلنا قد يلومون لوما من ببيش التنفير من أحمد المروض ما قلنا شديدا التنفير قال النكاح قد قوله فنقل قال فنقل عن أحمد أنه قال له ما تقول في هذا سائل محمد رحمه الله في اشتقل في فقال محمد سنة النبي عليه فقال له سائل الله عن ببيش في مروضي أنه فقد قال إ ب ر ابراهيم ه له ي م أراد أن نقول قولة إ من بن أذهب إبراهيم أذهب كان لا ي ريش النكاح وعلى إ ب بن ر ا ه ي م زوال ل زل ا قدره في أ م ر في ب ب ا س ل زلات و ك ق د ر ه زل في أ م و ر في باب السلوك فهو جليل القبر كما بين ذلك الحافظ ا بن كثير في ا ل بلاد لكن زل ف يونه أ م ر قال ي م قال إ ب ر ا ه ي م فقال المروضي صفاحة بإمام صفاحة وقال أحمد أحمد جئتنا ببنيات الطريق نقول الى ن تقول ان ي ت قال إلى ابن جوزي و أ ع ل م أ ن المحقق لا ي ه و ل ه اسم معظم كما قال رجل لعلي رضي الله عنه أ ت ظ ن أ ن ط ل ح ة والزبير كانا على الباطل ف ق ا ل ه ا ن الحق لا يعرف ا ل ر ج ا ل اعرف الحق تعرف اهله وقد مر معنا بيان مجال هذه القاعده أننا لا كل واحد يفهم كتابه ا ل ز ن بنفسه لا بدعوه لا ان الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق عندها لا العلماء يسوقون هذه القاعده في مجال التعصب عندما ه ر الحق ت ت ع ص ب ق ل لك ن الحق لا يعرف ا ل ر ج ا ل اعرف الحق عندها ولا ق ل ف مجال انني استقل من فالقاعده س ي و ل ل ه ت هذه لزج هذا المجلس مازال التعصب فاذا برئكت ا أ د تتبعنا ل العلماء القوائد ق و ا د تتبع كلام العلماء في أ ي سياق يريدون القائد فمن خلال ذلك تظهر مجال القائد عيننا واعلم معرم كما قال رجل لعلي رضي الله عنه على يعرف اعرف تعرف والعمر تعظيم جوزي يهوله رضي طيحة والزبير جوزي في ابن أن أتظن أن كان على إن ابن إنه النفوس قال المحقق لا اسمه كما قال الله وارباه الباطل فقاله الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف أهله. ثم قال ابن إنه قد وقر رجل أهله أقوامه ثم ف إ ذ ا نقل عنهم ش ي خ فسمعه جاهل بالشرع قبله لتعظيمهم في نفسه هذا هو الذي نحذر منه في هذه ا ل م ش أ ل ة ا ل ت ا ل ي ة يحذر ا ل إ ن س ا ن يعني من الميل مع الباطل لصدوره من شيخ من عار من فرد معظم في النفس ت ا خ ل الرعي لهذا عدم اتباعنا له فيه هذا الامر نخطا فيه ن ع ن ي أ ن ن ا ندومه لا و إ ن م ا نعرف له ك د ر ى وندعو له في جوف الليل وندعو له في السجود إ ذ ا كان يصح ق ذ ا كان ع ا ل م لكن خ ط أ شيء آ خ ر و خ ط أ ه لا يضر ل أ ن ه ليس بمعصوم هل خ ط أ هذا العالم يضره فهذا ليس بمعصوم وليس هناك عالم الدار نفسه ا ل ص ا د في كل م س أ ل ة ا ل م س أ ل ة ولذلك كثيرا من ل ل ع م ا ء يذكرون ا ل م س أ ل ة ويقولون والله اعلم وفق الباطل مع ا ل خ ط أ بدعوى انه ص د ر من معظم في النفس ينبغي أ ن نفهم هذه ا ل م س أ ل ة ا ل م س أ ل ة الحذر ث ث ا ا ل ل ة من الاعتقاد ثم الاستدلال خاصه زمن الفتن ما يعتقد م ك ن ان يكون خ من ه في ا ل أ م و ر ثم ي ب ح ث الاعمال الادله ماذا ي ف ع د ذلك هو ع ل ا ق النصوص و ت ح ر ي ف النصوص ل ك ي توافقها لا ع ت ق د ه اعتقاده ان ي ك و ا مدراء على ماله على الدليل أ م ا ان تبحث تعتقد ثم ع د ذلك ت ب عن م ا ذ ا ت ب ع ث عن دليل يسعدك لاعتقالك أنا لا يجوز شرعا لا ا ع ل ب قد تعتقد م س أ ل ة وبعد البحث تجد ا ل أ د ل ة توافق معتقدك لكنك آثم م ل ا ذ ا لما ي ل و ف ق تتلحق انت آ د م ل أ ن ك بنيت ا ل أ م ر على اصل ذ ا ت كمن يفسر ا ل ق ر آ ن ب ر أ ي هل يجوز ان تفسر ا ل ق ر آ ن ب ا ل ر أ ي لكن قد يفسر شخص ا ل ق ر آ ن ب ا ل ر أ ي وي... ويوافق شخص صار موافقه ل ل ص ا د شيء خطا ل لهذا ه لكن الاصل الذي بنى عليه صحيح فلا اسم لاجل ذلك كذلك في بين هذا الاعتقاد قد يعتقل انسان م س أ ل ة ثم بعد البحث ب ا ل أ د ل ة يجد ا ل أ د ل ة توافق و م ع ت ق د لكنه اتي لكن الغالب أ ن من اعتقد الشيء. الشيء قبل البحث عن دليل تجد ا ل أ د ل ة تخالف و م ع ت ق د لماذا؟ ل أ ن الاعتقاد ق ر د ت ا ل أ د ل ة في الغالب يكون موافقا للهوى هوى النفوس والشريعه ة كما م قال الشاطبي ر ح اتت ل ل ل ه في ا ا ع ص ا أ لتخرجنا من هوى أ ن ف س ن ا ولذلك قلت أ ن الغالب ش خ ص الذي يعتقد ثم يبحث عن الدليل تكون ا ل أ د ل ة مخالفه لما اعتقدها ث م يبحث عن ا ل ك فانه ي ج ان ي ك و لك ان يكون ان و لك ا ي ك ان يكون ل ان يكون لك ان يكون ان يكون لك ن يكون لك ان يكون لك ن يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان ي ك لك ان يكون لك ان أ ك ل ة ان يكون لك ان ي ك لك ان ي ك لك ا ي ك ل ان ي ك ن لك ان ي ك ل ا م ك ل ا م ي ل ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك ا يكون ل ان ي ك و لك ان يكون لك ان يكون لك ان يكون لك يكون لك ان و ن لك ان ي ك و ل ا ل ب ان إ ذ ا نحذر من هذه المساله ة وذي、أقع. هذه ا ل أ م و ر تقع حتى في ا ل أ م و ر الفقهيه, تعتقد المسألة الفقهية المسألة. لا, لا الفقهية. تعتقد مساله فقهيه ثم تبحث عن دليل لا, لا يوجد تجرب ثم انظر في ا ل أ د ل ه فما وفق د ل ا ف خ به ولو خالفت العالم كلها م ا يضر فيها لكن أ ن تعتقد ثم تبحث لا يجوز و ي ت أ ك د النهي عن هذه ا ل أ م و ر ا ل ع ظ ي م ة التي تكون يترتب عليها أمور عامه ل ي ه الواجب على المسلم أن لا يقول حتى يقول الله ورسوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما أ م ر ه الله تعالى يا ي ا ل ذ ي ن آ م ن و ا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله خذفوا ع لا ف د ة العمور لا تقدم شيئا فيه يولا الذين لا ولا آمنوا لا قول دي. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وهكذا كان الصحابه ة ربو ا ل ل ع لا ي م و ل ل والصائح لا س يتقدمون بين يدي النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ي ؤ د هذا ه ذ ا ا ل أ م ر من أ ع ظ م الفوارق بين السني ن والبدعي السني يبحث عن ا ل أ د ل ة ان ك ت ا وصلتم و ع د د ي ش يعتقد يبحث عن الدليل ثم يعتقد يستدل ثم يعتقد بخلاف البدع البدعه يعتقد ثم, يش ثم يستدل فالسني يؤخر هواه ويجعله ت ب ع ا ل ل أ د ل ة والمبتدع يجعل هواه حاكما على الشرح وفهم مساله هذا هو الذي حصل ل ل خ و ا ر ا ل ق د ي م ة وحديثا كذلك فهموا مساله أ ل ة ك م ي ق و شيخ تيمي سلاة بن م ر ح م فاهموا مسألة تخلص ا ل م س أ ل ة في ذهنهم ف ب د أ و ا يبحثون عن أ ادله من كتاب وبعض الخوار خرجوا عن علي رضي الله عنه رضي سنة الذين إلى القديمة الله رضا م ا تاخذون ب ا ل س ن ة التي تخالف ظاهر ا ل ق ر آ ن ولو كانت متواتره كما حكى هذا الشيخ الثامن وحكاه ت ح م ه ف ي الحلبان وذكره الشيخ ا ل أ ل ب ا ن ي في الارواح هواه ا ا هواه حاكما, يجعل حاكما على الشرع قال الشاطبي الرحمه الله ك م يجعل على ولذلك سمي أهل البدع اهل ل ب د ع أ البدع أ ه و سموا ا لماذا ء أ الأهواء لأنهم ه ل ق م و ا الهواء ل على ى إيش اهل ل ولذلك ش ر ع سمي أ الاهواء ب د ع أهل ل أ ل أ ن ه م اتبعوا أ ه و ا ء ه م فلم ي أ خ ذ و ا ا ل أ د ل ة الشرعيه ماخذ الافتقار إ ل ي ه ا والتعويل عليها حتى يصدروا عنها بلقدمواه واعتمدوا على آ ر ا ئ ه م ثم جعلوا ا ل أ د ل ة الشرعيه ة منظوراً إ ل ي ا منظورا فيها من وراء ذلك يعني ينظر الشاطبي في الشيخ الشاطبي في الاعتصام الاعتصام المبتدع رحمه رحمه الأدلة الهوى الهوى هذا كلام وقال الإسلام الله وقال كذلك الشاطبي رحمه الله في كذلك كذلك وفقه وفق قال المبتدع جعل الهوى أ و ل مطلبه و أ خ ذ ا ل الأدل أ د ل ة بالتبع الأدلة تبع تبع ويقول شيخ الاسلام بن تينا رحمه الله فعلى كل مؤمن قال رحمه الله تعالى بالفتاوي فعلى كل مؤمن الا يتكلم في شيء من الدين إ ل ا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتقدم بين يديه بل ينظر ما قال فيكون قوله تابعا لقوله وعلمه تابعا لامره ل ل ر س و عسى و ل ي أ وسلم قال فهكذا كان ا ل ص ح ا ب ة ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم ب إ ح س ا ن و ا م ة المسلمين فاولئك لم يكن في ه من م يوعد المصوص بما قولي و لا يؤسس دين ا ليرى ما جاء به رسول صلى الله عليه و سلم فمن هو يتعلق و به يتكلم و في ه ينظر و يتفكر فهذا أصل أهل السنة. اصل, عظيم. يعني نجعل أصل. في في عند اهل ا ل س ن ة لمعنى نجعل الكتاب والسنة الأصل فكل شيء يفهم في ضوء الكتاب و ا ل س ن ة لا نقدم العقل على النصوص ل أ ن العقل إيش محدود وحدود العقل يعرف بماذا بالاثر البعض ي ب د أ إ ن ج ا ز ي فدخلنا معه في ص ف ص لك ما أ د ر ك أ ن ت أن العقل محدود قلنا ما أدرك أنت العقل له أنت ما موجود أدرك فقال علمنا وجود العقل ب أ ث ر ه ب لانك تفكر تقدم و ت ؤ خ ر علينا ى وجود عقل طيب كذلك ي ع ل م أ ن العقل محدود ب ا ل أ ط ر كثير ا ما ت ع ت ق د م ن ع ل ة و ت ف ك ر ف ي ه ا ب ع ق ل ك بعدك ه ر ل ك إ ي ش خ ل ا ف ما معك ف ظ ه ر على أن العقل محدود بالاطفال ت ق و أهل العلم رحمه الله تعالى إ ذ ا كان العقل محدود كيف ن ق د م ه على ا ل ف ي د و السنه ق د م ه على الوحي اذا الارض كتاب ا ل س ن ة لا نقدم على ك ت ا ب و ا ل س ن ة عقد لا نقدم على ك ت ا ب و ا ل س ن ة كشف لا نقدم على ك ت ا ب و ا ل س ن ة ذوق لا نقدم على ك ت ا ب و ا ل س ن ة الهاد لان كل هذه أ م و ر ليش لا كشف ولا العقد ولا الذوق وهي امور قطعيه عموما و لا ظ ن ي ة عموما ظ ن ي ة والوعي عموما ايش قطعي فنقدم القطعي على الظن ولا نقدم ت ج ر ب ة على الكتاب و ا ل س ن ة ولا نقدم العلماء والمشاركه على الكتاب و ا ل س ن ة إ ذ ا هذا أ ص ل كما قال شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله تعالى اذا استدل ثم ي ش ثم اعتقد ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة لا تغتر بكثره اهل الباطل كثيرا ما يغتر الناس ب ك ث ر ة في ا ل ب ع ض فيكون عنده المعيار معيار الحق الكثره هل الكثره معيار للحق الكثره ل للحق؟ يميئة يأتي أبداً ونفس الإخصان النبي على هي ل كثرة معيار للحق أبداً البيض إذا نحضر زمن قصر فايكون انسان إ ن م ا وينشي ماهيش ع مع ما عشفه العبر ة بالحق الجماعه ت م ا ر م ع ك الله العبد اللي بمسؤول د ض ل ا ل الله الجماعه ما عرف الحق وين كنت وين كنت وحدها كان ابراهيم عري والد ع ل ي بن ص ا صلى الله عليه وسلم إ ذ ا ا ل ع ب ر ة باتباع الحق ولو كان له ق ل ة ما عندنا ا ل ع ب ر ة ا ل ك ف ر ة اذا كثره ي ما ز م ت ش ا ل ك ف ر ة في كتاب الله إ ذ ا م زمة ا ل ك ف ر ة في كتاب الله ما يعني أ ن كل ك ف ر ة هي ب ا ط ل ة لا و إ ن م ا ز م ة ا ل ك ف ر ه التي ليست معها ايش ا ل ك ف ر ة إ ذ ا كان معها الحق فهي من أ ه ل ي الحق هل نكثر بها او الحق الذي تحميله الحق فبحثوا ا ل آ ن أ ن لا نجعل مجرد الكثره إيش؟ هي المعيار للحق و إ ن م ا ل م ع ي ا ر ل ل ح ق موافقه الحق سواء كان عندها الكثره او عندها ايش اما أ ن نجعل الآن ان نغتر بمجرد ا ل ك ث ر ة نجعل مجرد الكثره إيش؟ معيار للحق أ و أ ن هذه ا ل طائفه الحق、لا. ا ل ع ب ر ة باتباع الحق ولو كان ملك ل م يقول ا ل آ ج ر ي رحمه الله تعالى كما في ر س ا ل ة للغرباء يقول ر س ا ل ة لطيفه ة يقول ر ح م ان ل ل ه إ ا ل أ ه و ا ء المضله تكثر فيظل بها كثير من الناس ويبقى اهل الحق الذين هم على شريعه الاسلام غرباء في الناس بدأ ا ل إ س ل ابن م غ ر ي ا وسيعود القيم كما ا و ق ابن رحمه الله فالمؤمنون قليل في الناس والعلماء قليل في المؤمنين إلا وَإِيَّاتَ قال أ ن تغتر بما يغتر به الجاهلون فانهم إ ن يقولون ه م أيهل ل ل لو ج ا ا ه ك ؤ ل على ل ا ء حق يقولون ك و ن أ ل الناس للجاهل قال عددا هذا معايير إ ي أن بما به لو كان هؤلاء على حق لم يكونوا أ ق ل الناس عددا والناس على خلافهم فاعلم أ ع ل م ق ل أ أن ه ؤ ل ان ء هم ا ل ا الخمي ما دموا س أي أن هؤلاء هم الناس ومن خالفهم فمشبهون بالناس وليسوا بناس فما الناس إ ل ا اهل الحق وان كانوا اقلهم ع د ل ا هذا كلام ألنقيم مستاحي قل في أو مفتاح دار الشعب قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه لا يكن أ ح د ك م إ م ا يقول أ ن ا مع الناس فليوطن أحدكم نفسه على أ ن يؤمن ولو كفر الناس لا على الناس الغرض تباع الوصية يضرق عندك التقلبات والتغيرات من الزمن خاصة زلال فيك يصبح ا ل إ ن س ا ن مؤمن ويمسي كذا ويصبح ه ذ ا س ن ي ويمسيش و ب ت د ع وهكذا قال لا أ ك ن احدكم إ م ا ه يقول انا مع الناس ف ل ي و ف ي احدكم نفسه على أ ن يؤمن ولو كفر الناس أنت, أنت تقول أنا أن الناس لو كفر الناس مع الناس لما هو عندك تقول تقول يقول الحق لو هو هو المكياس المكياس إما إما مع مع كفر ق ا ل الفضيل بن عياض رحمه الله عليك بطريق الحق ولا تستوحش لكل ة السالكين و إ ي ا ك وطريق الباطل ولا تغتر ب ك ث ر ة الهالكين ذي ا ل ع ب ر ة دائما ل م ا ل بالحق القائم على ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة وما كان عليه سلف ا ل أ م م قد يقال ا ل ك ف ر ه ي معيار الحقل ي قل هنا ف إ ن قلت لما سال ابا ه سفيان عن اتباع النبي عليه الصلاه والسلام في ا ل ب خ ا ر و م ش م أ ن هرقل لما س أ ل أ ب ا سفيان عن اتباع النبي عليه الصلاه ي ا ذ س ل ا م ايزيدون قال أ ب و سفيان نعم فقال ه و ق ل كذلك الايمان فجعلت الكثره معيارا على صحه ة النُّبُوَّةِ يستدل بعض ب قد ذ النبوه ا د ل ل ل ي ع الكفر مِعْيَار أيش ل بالكفره على صحه ا ل ن ب و ة على الارض ح ق الجواب من وجهين وجهي؟ ل و ج ه ا ل أ و ل أولا هل أ ب و سفيان استدل على ص ح ة نبوه نسل بهذا ا ل أ م ر فحسب اذا رجعنا للحديث أ ن ه استدل على ن ب و ت ي ب أ م و ر قامه هذا الامر هذا الواضح ن ب حساس ل كان, كان امر ليش فرعيا استدل بامور فرعيا ل قد... قد... قد... قد استدل بامور ص ح ة نبوتي على ل بصحة... إ ب ق ض ي ة ا ل ك ب ر ة في لهم ذ ا واضح ن ا ل ح د ي ث أبا ا ل ج و ا الأول الجواب ا ب ث ن ي أن ا ل ج و ا ب ي ز ي د و ن ا ل ج و ا ب ي ا ن ه ل قال أ ب و سفيان أكثر الخلق أكثر م ع أم ق ا ل ي ز ي د و ن ي ز ي د و ن إذن ا ل ج و ا كان ب ي ز ي د و ن و ل م يكن أكثر ا ل خ ل ق ف ع د د ه م الذين كانوا مع النبي عليه الصلاه والسلام فعددهم, يدل على على فعددهم كان في زياده وليس في نقصان ومجموع ا ل ز ي ا د ة ب ا ل ن س ب ة إ ل ى سائر الخلق قليل إذن أ ي ن الاستدلال في الحديث على أ ن الكفريش م ع ي ا ر ومجموع ا ل ز ي ا د ة ب ا ل ن س ب ة هم زاهق لكن مقابل غير م ش ه و م قليلا ومجموع ا ل ز ي ا د ة ب ا ل ن س ب ة إ ل ى سائر الخلق قليل وهذا المفهوم مطابق لمن ط ق قول النبي ع ن السلام ب د أ ا ل إ س ل ا م غريبا وسيعود غريبا ت م ا م ا ر إ ان هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة لا تغتر ب ك ث ر ة أ ه ل الباطل م س أ ل ة الحذر خ والأخيرة ا ا م س ة ل من خلطه اهل الباطل هذا المبحث م ر ة معنا بتفصيل في سلسله البدع لكن ا ل آ ن اتكلم عموما ً وقصدنا أ ص ا ل ه منه الهجر ا ل و ق ا ت ي الذي مر معنا بيانا اذا الحذر من خلطته للباطل خ ا ص ة في زمن فتن لأن من و س ايش ئ ل ت ق و فيتا سوادهم إذا الحذر ل خ ط ط ل ا ل خ ل ط ة ش أ ن ه ا كبير في ا ل ت أ ث ي ر على اخلاق المختلط ة بهم وعاداتهم وعقائدهم هذا أ م ر محسوس أ ن ا ل خ ل ط ة لها ت أ ث ي ر على الناس كان العلماء الصاحب صاحب الصاحب صاحب قال الحافظ ابن إن يقول الرجل المعارف في النفوس وإن لطائف ت ت أ س ى بما تشاهده من أ ح و احوال ل الجنس الطبيعة في الناس الناس القطر يقول الفتاو أبناء طبيعة كأسراب يتشبه بعضهم بعضا كما يقول ابن من كما أغامر في تيمية في س ابناء ل إن النفوس تتأسى م م ا تشاهده أ ح و ل أ ب ن ا الجنس قال بن حسين صحبه ة ا ا ل ر البدع عن ا ح ح ق ص ة الهواء و ب تورث الاعراض ا ر ل عن الحق, صحبة هذا الورغ عن هذا الحق. لماذا لن يرثك ع ل ي ه بصحبتك اياه فعندما يعرض عليك الحق تعرض عنه بسبب صحبتك للاهواء والبدع صحبه اهل البدع تورث الاعراض عن الحق وكان ا ل إ م ا م مالك رحمه الله يقول الدنو من الباطل هلك والقول في الباطل يصد عن الحق قال الدنو من الباطل هلك و إ ذ ا ك ا ن من القواعد ا ل ع ظ ي م ة في الشرع قائده سد الذرائع ل ر الوسيل التي مال عقباء الفتن المشاكل القلاق إلى تحمل إلى إلى إلى السد أو أو أو تؤدي بك هذه من ا ل قاعده عظيمه الشرع وحرمت وسائل تؤدين إلى الخبر ل ا عليه الخمر س ل الجلوس ا م نهى عن على في يضار مائدة بالخبر الله لكن تجلت يشرب من مع جلسنا عمر ي وقد م الاسلام بعد بعد اشرب نبياء بما عنه يدرع عليهم غد ذلك حصل الخط الجريس اشي سنهيون الزريعة ولا ر الشجرة ب هذه الزريعة اذا قررت ها. وقد غدت فصل في هذه القاعده ا ل ع ظ ي م ة الامام الرقيم فصيلا مافعا في ا ع ل ا م ا ل م ق ي م قال ا ب مالك الدنم و من الباطل هلك والقول في الباطل يصد عن الحق وقال ابن ا ل ي م رحمه الله اسمع ما ذلكم ان العبد في غ ا د ة الهثان قال إ ن العبد إ ذ ا اعتاد سماع الباطل وقبوله أ ك س ب ذلك تحريفا للحق عن مواضيع مثلما عظيما إنسان يعتاد سماع الباطل أ ي باطل ان كان اذا اعتاد انسان سماعه إ ي ش يورثه وذلك يالف هذا الباطل واذا اعتاد يالف هذا الباطل إ ي ش يحصل يطرطب على ا ل م ك ي ش تحريف الحق عن مواضعه والاعراض عن الحق لما لا؟ لانك اعتدت سماع الباطل فاعتدت هذا الباطل والفته وباب العالم فصل ف ي ه ا ابن القيم في, في, في انفاق باب ا ل س ع ا د ة بين خطوره اعتياد غير الحق وأن أ ي ل بل ا إ نص س ا في مدار السالكين على اجبياء ل أ د و ل م ح ا ر ب ة العذاب فاحذر ف ا ل أ م ر كما يقول ابن القيم رحمه الله اذا اعتاده الانسان ان اعتياد الباطر أعتاد الباطل هذا الباطل. إذا أراد أن يخرج منه او اذا اراد غيره ان يخرجه منه قال ابن ا ق ي م ك أ ن ك تزيل الجبل من مكان او ليس ب م س ت ح ي ل لكنه صعب لما ذ ا ل خ ط و ر ة اعتياد الشيء حتى ان الغزالي ر ح م صاحب الاشياء كان يقول يصعب ق و ل ي وذي كلمة كان يقول يصعب على ظ ي ي م كان ق و يصعب ع ل النفوس أ ن تفطم على ما ع ا ع ت ا د ت الحبيب صعب يصعب ونحن كذلك الشيء الذي اعتاده ا ل إ ن س ا ن من الباطل يصعب أ ن يخرج منه إ ذ ن قال ابن القيم رحمه الله إ ن العبد اذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أ ك س ب ه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه خلطه اهل الباطل والتماشي مع ا ل ل ج ه ل ي أ ت ي ك شخص ويكون عندك معتقد أ ن ت متيقن متاكد, متأكد. ب ن ي ت على الكتاب و ا ل س ن ة وهو أ ق و ى العلماء ومنهجهم ي أ ت ي شخص ويلبس كذا وكذا وقال فلان وقال علان فتتغير كلما جاءك رجل يجادلك تتغير م ا ينبغي ان ي ب غ ي أ نتماشى ر ح م الله ا ل إ م ا م أ ب ا بكر بن العربي المعارض الام المالك الكبير في العواصم من القوافل قال ك ل م ة تكتب بما في العيون كان ي ق و لا ل تذهب زمانك في م م ا ش ا ت أ ه ل الجهل ف إ ن ذلك لا آ خ ر لها ب رح لجاء هذا ي قال و ضيورة ل لك ابن يقول لكريمة لا ت ب ز م ا في م م القيم الجهل فان ذلك لا اخر لا ذلك له اذا اخر ا ابن ل ق ان العبد اذا اعتاد سماع الباطل وقبوله اكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه ومن ا م ث ل ة ذلك ما ذكره ا ل ع ل ا م ة ا بن الحاج صاحب المدخل ونقل عنه كلامه هذا ا ل ج م ا د ن القاسم في إ ص ل ا ح المساجد يبين ابن الحاج أ ث ر الخلطه يقول ابن الحاج رحمه الله تعالى قال ت أ ث ي ر خ ل ط ة المسلمين للنصارى بمصر يحكي على و ا ق ع ابن ا ل على ح يحكي ا واقع ج قال ت أ ث ي ر خ ل ط ة المسلمين للنصارى بمصر النفوس ح ك ي عن هذا ا ا ل تميل غالبا الى ما ي ك ت ر ت ر ب ا د ه عليها ومن ها هنا والله اعلم كثر التخليط على بعض الناس في هذا الزمان لمجاراتهم ومخالطتهم لقبض النصارى مع ق ل ة العلم و ا ل ت ع ل ق ف أ ن س ت نفوسهم بعوائد من خالطوه ف ن ش أ من ذلك الفساد وهو أ ن ه م وضعوا تلك العوائد التي أ ن س ت بها نفوسهم موضع السنن إ ذ ا نحذف من خلطه اهل الباطل وبهذا نكون قد انتهينا من هذه, من هذه المسائل وكذلك نكون قد انتهينا من هذه السلسله نعيد يعني ما مرة معنا من قواعد سلسل ما الفتن、والشبهات. وكان ا ل ش ب ا ل س ل س ل ة ق ا ئ م ة على محورين المحور ا ل أ و ل وقف مع عنوان الموضوع تكلمنا عن حقيقة القاعدة، قواعد. تكلمنا عن تكلمنا عن حقيقة الفتن الشبهات تحته الفتنة الفتنة الاستعمال الشبهات الفتن وكان ذلك القاعدة العظاق المحور للبلاء عليه السلام مباح مشابهة من عن عن عن إخباره حقيقة حقيقة وحقيقة حقيقة حيث حقيقة بظهور الواجب عند ظهور الفتن معنى القواعد والعضاص ثم تكلمنا في هذا المحور عن الفوائد ا ل م س ت ف ا د ة من السير عند حلول الفتن على قواعد ه السن ا ا المحور الثاني القواعد والعضاث الثاني فيه عن هذه القواعد القاعدة الأولى تكلمنا, تكلمنا عن كل ما أصابنا ر محور عليه عند عن عن للسنة حلول تكلمته كل هذه فتن من ثم ف ت مضلة ومصائب وبلا فبما وبلاء ب ك س تجنب أيدينا الأولى القاعدة هذه ت الفتن ق ا التالية ا ع د ة تجنب ا ل م ض ل ة التوسط في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الحذر من الغلو في أحد الفتن ذكر من في أهدف في زمن الهزيمة وتنزيلها زمن ا على و قاعده ئ الحكم على الشيء فرعون عن تصوره ق ا ع د ة العنايه بفقه المرجع ق ا ع د ة ترسيخ ا ل إ ي م ا ن في القلب أ و الفراق إلى الله جل ل ق ا ع د ة الصبر على حفظ اللسان وكفه عند ظهور الفتن والشبهات خ ا ص ة ا ل ق ا ع د ة ا ل ع ا ش ر ة لزوم ج م ا ع ة المسلمين ا ل ق ا ع د ة بعدها الحذر من التهزب ا فالأهم ل أ ه م ثم قاعده ا ل ع ظ ة والاعتبار بالتاريخ ثم ق التحذير ع د ة ا من شحن النفوس بما لا ينفع ثم ق ا ع د ة الحذر من استعجال ل ثم ختمنا بهذه المسائل التي أ ل ق ي ن ا ه ا على مسامعكم في هذا اللقاء تكلمنا عن الحذر من شيل ا اهل الباطل وزخرفه كلامهم ثم تكلمنا عن الحذر من الميل مع الباطل لصدوره من شيخ له قبول أ و هو معظم في النفس وتكلمنا عن الحذر من الاعتقاد ثم الاستدلال ثم تكلمنا ع ل ى ق ض ي ة الاغترار ب ك ث ر ة أ ه ل الباطل ثم آ خ ر هذه المسائل الحذر من خلطه اهل الباطل ق د انتهينا من هذه ا ل س ل س ل ة ن س أ ل الله أ ن يسيلنا على ذلك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أكتفي لكم والصحف بهذا هذا الله الله قول أقول قولي أعلم